عليك الدين, عليك الدين دوار يا قلق باب خيبا عليك الدين دوار يا قلق باب الدنيا وصفه علي ما حد يعرفه الدنيا احتاجت بوصفه علي ما حد يعرفه عليك الدين دوار عليك الدين دوار اركض واسبق الحضره شفتها تعدى نص اركض واسبق الحضره شب ما كاده مع فطره يفتجن حمامه يضرب بابي تمام يفتجن حمامه يضرب بابي تمام من النور انوار علمني على الدين دوار يقال باب خيب عليك الدنيا اختارت بوصبي علي ما حد يعرفه الدنيا علي ما حد يعرفه عليك الدين دوار عليك الدين يشع من قبتك نور علو بالعدل دستور يشع من قبتك نور علو بالعدل دستور ما يعرفك يجي بشرح وصفك حق ما يعرفك يجي راح وسبك الكفر يزار زهر الكفر يا زهر عليك الدين دوار يا قلاع باب عليك الدين دوار يا قلاع باب وصفه علي المحدي عرفه الدنيا احتارت بوصفه علي المحدي عرفه عليك الدير دوار عليك الدير دوار نور العطش منا بعد ما ريت جننا نور العطش منا بعد ما ريت جننا جننا هذا على الكار جننا بالارصاد علي انا هركوزار علي انا هركوزار عليك الدين دوار يا قلب خبار خيبان دوار يا قلب ما خيبان الدنيا احتارت بوصفك علي المحدي عرفك الدنيا احتارت علي عليك الدين دوار عليك الدين دوار دمعك علي دمعك لمنطاح بس جايول الارما علي دمعك لمنطاح بس جايول الارما بيت المالحاري علي دمعك نوارس بيت المالحاري علي دمعك نوارس علي حامل المطر علي حامل اداء الرادود الحسيني علي الخزعلي والرادود الحسيني عباس العبودي الكلمات للشاعر الحسيني محمد عبد الامير الساعدي الهندسه الصوتيه والتوزيع علي الماجد احتدت بوصوه علي التصوير والمونتاج حيدر الكعبي